اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا إخوة الكرام كنا نتدارس مقدمة لبدء تفسيرنا لآيات القرآن في دروس هذا العام وهذه المقدمة قلت إنها ستدور حول مكر الماكرين وتخطيطات, وتخطيطات المجرمين للحيلوله بين عباد الله وبين كتاب رب العالمين وقلت اخوتي الكرام إن ذلك الكيد وتلك المؤامرات أخذت ثلاثة أشكال في هذه الأوقات الشكل الأول دعا إلى إهمال كتاب الله جل وعلا وهجره ونبذه وراء الظهور والشكل الثاني فيه هذا المحتوى لكنه صاغ ذلك الضلال بأسلوب يخدع به كثيرا من الرجال من السذج والزهماء والعامه فدعا إلى فصل الدين عن السياسة بحجة أن الدين شيء عظيم جليل كريم ينبغي أن يكون محله القلوب ولا ينبغي أن يتدنس هذا الدين في ظاهر الحياة فهو معان وجدانية بين البشرية مع رب البرية والصنف الثالث الذي أراد أن يجعل الكفر البواح المنتشر في هذه الحياة أراد أن يجعل ذلك إيمانا وهدى ورشادا فالدعوة الأولى دعوة إلى الكفر صريحة مكشوفة والثانية دعوة المنافقين والثالثة ادهى من الدعوة الثانية وألعن حيث أرادت أن تجعل شرع الشيطان شرعا للرحمن والدعوات الثلاث كلها مآلها إلى شيء واحد وهو الحيلولة بين الناس وبين هذا القرآن المجيد الذي أنزله ربنا جل وعلا على نبينا محمد عليه صلوات الله وسلامه لكن عتات البشر نوعوا تلك الدعوات والمؤامرات حتى إذا فشلوا في واحدة من دعواتهم إصطاد العامة والمغفلين في دعوة أخرى إخوة الكرام وقلت إن الدعوة الأولى إلى نبذ القرآن وإهمال القرآن وهجره وطرحه وراء الظهور لن نشتغل في مناقشتها فكفرها معلوم بالضرورة لكل موحد على أن في الرد على الفرقة الثانية رد عليها وأما الفرقة الثانية فهذه حقيقة خدعت كثيرا من الناس عندما قالت لهم إن هذا الدين شيء عظيم عظيم لكن يبقى أن يب... لكن ينبغي أن يبقى بينكم وبين رب العالمين لا دخل لهذا الدين في شؤون الحياة فينبغي أن نفصل الدين عن السياسة والدين عن الحكم فالدين شيء عظيم محله القلب بين الناس وبين ربهم هدع كثير من الناس بهذا وبينت إخوة الكرام أن الدعوة إلى ذلك كفر بواح وبينت خطورة فصل الدين عن السياسة وقررت أن هذه الدعوة الملعونة لم يقل بها أحد من الحكومات الإسلامية الماضية عندما كانت الحكومة حكومة شرعية إسلامية منذ أن أسسها نبينا عليه صلوات الله وسلامه إلى أن قضي على آخر خلافة إسلامية وهي الخلافة العثمانية سنة وأربعين 1343 مدعت حكومة من تلك الحكومات مدة عشر قرن فصل الدين عن الحياة فصل الدين عن السياسة لأن هذا كفر بواح وقلت إخوة الكرام إن فصل الدين عن السياسة وعن الحكم أخطر من فصل الدين عن الأمة ثم بينت أن الحكومة التي تدعي الإسلام إذا فصلت نفسها عن الإسلام وفصلت الإسلام عن السياسة فهي مرتده وبالتالي فهي أخبث من الحكومة الأجنبية وقررت هذا إخوة الكرام بالأدلة المعتبرة المرضية ثم ختمت المبحث لأنه إذا كانت مسألة فصل الدين عن السياسة في تلك الشناعة وفي تلك الصورة من القبح والرذالة فينبغي أن نعلم المميزات التي في شريعة رب الأرض والسماوات وتدعون تلك المميزات للأخذ بمحكم الآيات ونبذ القوانين الوضعية الوضعات لنعلم أن الذين يدعون إلى فصل الدين عن الحياة يريدون من ذلك الفصل أن نقع وأن نصل وأن نهوي إلى قاع البحر لا يريدون بنا خيرا لا في هذه الحياة ولا بعد الممات ولذلك قلت إخوة الكرام إنه يوجد في شريعة الرحمن في هذا القرآن خمسة أمور لا توجد في تشريع آخر من التشريعات والقوانين البشرية الوضعية الوضيعة أولها قلت إن هذا القرآن مقدس وينبغي أن يكون القانون مقدسا ليكون هذا حافزا ودافعا لمن يحتكمون إليه بقبوله والرضا به والاحتكام إليه في سرهم وجهرهم وإذا علم الناس أن هذا القرآن من عند ربهم جل وعلا فحقيقة يأخذونه بطواعيه وانشراح صدر وطمأنينة نفس فهذا كلام ربهم ولا غضابة أن يأخذ المخلوق بنظام خالقه وبهدي خالقه فهو عبد وربه سيده لكن الغضابة كل الغضابة, الغضابة كما قلت أن يأخذ المخلوق بشرع مخلوق آخر وأن يؤلها البشر بشرا غيره والأمر الثاني والميزة الثانية والاعتبار الثاني قلت إن القانون ينبغي أن يكون ثابتا مستقرا مصونا من العبث والتغيير فهو مقدس ثم هو مصون من العبث لم يضعه بشر ولا يمكن أن يغير فيه أحد من البشر وهذه الميزه لا توجد إلا في قانون الله وفي هدى الله وفي نور الله وفي تشريع الله إلا في هذا القرآن الكريم وأما القوانين الوضعية الوضيعه وضعها بشر ويتلاعبون فيها اناء الليل وأطراف النهار والأمر الثالث إخوة الكرام قلت ينبغي أن تكون نصوص القانون مع ثبوتها وجمودها وعدم التغيير فيها ينبغي أن تكون متسعة لكل ما يجد ويقع في هذه الحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهذه الميزة لا توجد إلا في كتاب الله جل وعلا إلا في هذا التشريع الرباني قل أنزله الذي يعلم السر السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما فنصوص القرآن وأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام كفيلتان كفيلتان بإيجاد حكم لكل ما يقع في هذا الزمان إلى أن تقوم القيامة فمع ثبوتها وثباتها وعدم التلاعب فيها تتسع لكل ما يقع وقلت عند هذا تظهر معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم في العصور المتاخره لا تقل عن معجزاته التي وقعت عندما كان حيا عليه صلوات الله وسلامه في العصور المتقدمة لا تقل هذه المعجزة أن نعلم أن هذا الأمي على نبينا صلوات الله وسلامه أتى بهذا التشريع الرباني الذي يساع لكل ما يقع في هذه الحياة فهذا تنزيل من حكيم حميد قلت وهنا ظهرت مفخرة الفقهاء عندما استنبطوا الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والإجماع الذي لا يكون إلا على نص والقياس الصحيح السديد وقلت هذه الكرامة للفقهاء هي معجزة لخاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه وهي ملقاة على كواهلنا وعلى عواتقنا فينبغي أن نظهرها وأن نبين شمول ديننا لكل ما يقع في دنيانا فلا يوجد حكم إلا فلا يوجد أمر إلا وله في شريعتنا حكم. وهذه الاعتبارات الثلاثة كنت فصلت الكلام عليها إخوة الكرام وأما الميزة الرابعة والاعتبار الرابع فهي ينبغي أن يكون في القانون انصاف وعدل بين جميع المخلوقات وهذا لا يوجد إلا في تشريع رب الأرض والسماوات إنصاف لجميع المخلوقات عدل بين جميع الطبقات والمستويات هذا الاعتبار لا يوجد إلا في شريعة رب الأرض والسماوات فشريعة الله جل وعلا حددت أنواع المعاملات التي تكون في هذه الحياة وهي لا تخرج عن عن ثلاث معاملات معاملة الإنسان مع ربه معاملة الإنسان مع نفسه معاملة الإنسان مع غيره إنسا مؤمنا كان أو كافرا أو حيوانا أو جمادا وهذا التفصيل الدقيق لا يوجد في غير شرع الله المجيد انصاف في التشريع لجميع المخلوقات وعدل بين جميع المستويات والطبقات ما يقرر هذا في صحيح البخاري وسنن الترمذي وصحيح ابن خزيمة وسنن الدارقطني قطني من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه واسمه وهب السوائي وهب السوائي يقال له وهب الخير وكان على شرطة علي رضي الله عنهم أجمعين أبو جحيفة وهب السوائي يقول رضي الله عنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين فجاء سلمان يزور أخاه عوينرا أبى الدرداء رضي الله عنهم أجمعين فرأى زوجه امرأته متبذلة أي لابسه, لابسة ثوب البذلة بكسر الباء بوزن المهنه لفظا ومعنى أي متقشفة متبذلة ليس عليها علامة النشاط والبهجة والفرح والسرور وكان هذا قبل نزول آية الحجاب فلما دخل سلمان على بيت أخيه أبي الدرداء رأى زوجة أخيه أبي الدرداء متبذلة متقشفة في لباسها ليس عليها علامة البهجة والسرور فقال ما لك إما تلبسين هذه الثياب قالت أخوك أبو الدرداء ليس له في الدنيا حاجة فعلى ما تزين وألبس وأتطنع أما نهاره فصائم وأما ليله فقائم في النهار يصوم وفي الليل يقوم ولا يقرب فراشي وليس لي منهما للنساء من أزواجهن فلما جاء أبو الدرداء رضي الله عنه قدم طعاما لسلمان فقال كل إني صائم قال والله ما أنا بآكل حتى تأكل قال سبحان الله إني صائم قال كل فأكل أبو الدرداء رضي الله عنه من أجل ضيفه وأخيه سلمان فلما صار الليل قام أبو الدرداء رضي الله عنهم أجمعين ليصلي قال نم فنام ثم أراد أن يقوم بعد فترة وجيزة قال نم فنام حتى قارب الفجر قال قم الآن فصليا ما كتب لهما ثم ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورد في رواية الدار قطني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بما جرى بين سلمان وأخيه أبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين فلما رآهما بعد صلاه الفجر تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي الدرداء يا أبى الدرداء إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا وفي, وفي روايه ابن خزيمه زيادة جملة رابع ولضيفك عليك حقا لربك لنفسك لأهلك ولضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا ورواية الصحيح أن سلمان الفارسي ذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة الساملي أبي الدرداء صدق سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه أي أن سلمان قال هذه الجملة لأبي الدرداء، ثم ذكر سلمان هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي لأبي الدرداء صادق سلمان، إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء عويمر سلمان أفقه منك، عويمر أي عويمر يا أبي الدرداء سلمان أفقه منك. والجمع بين الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم سلمان وابا الدرداء بما جرى بينهما من باب إطلاع الله له ولي وليعلمهما بأن الله أعلمه بما جرى معهما ثم بعد ذلك ذكر سلمان هذا للنبي عليه الصلاة والسلام وأنني قلت له إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان ما قلته حق وقد وافق ما قلته أنا وأنا لا انطق عن الهوى عليه الصلوات الله وسلام إذا عدل بين جميع المخلوقات وإنصاف لجميع المخلوقات كيف تتعامل مع ربك كيف تتعامل مع نفسك كيف تتعامل مع غيرك ومثل هذه الحوادث اخوتي الكرام كانت تقع بكثرة وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يضع لها حدا فاصلا ويبين ان دين الله شامل لجميع امور الحياة فينبغي ان نعطي كل امر حقه وما ينبغي أن يطرى جانب على جانب والحكمة أن نضع الأمور في مواضعها التي تناسبها ثبت في الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له ألم أخبر أي ألم أعلم اعلمت وأخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار ألم أخبر بهذا قلت بلى يا رسول الله إني أفعل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لجسدك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك أي زوارك عليك حقا وفي زيادة في رواية مسلم زيادة جمله خامس وإن لولدك أي لأولادك لنا لولدك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه لله حق وللنفس حق ثم للعباد حقوق يدخل في هذا الزوجة يدخل في هذا الأولاد يدخل في هذا الضيوف يدخل في هذا غيرهم كل هؤلاء ينبغي أن تعطيهم حقوقهم فأعطي كل ذي حق حقه إن لجسدك عليك حقا ولعينيك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولولدك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا وثبت إخوة الكرام في بعض الروايات في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال زوجني والدي عمرو بن العاص كريمة من كرائم قريش من الأسر الشريفة النسيبة ثم كان والدي يتعهد كنته وهي زوجة عبد الله بن عمرو بن عاص فكان يدخل عليها ما بين الحين والحين ويسألها عني فقالت له في يوم من الأيام نعم الزوج عبد الله أي زوجها عبد الله بن عمرو نعم الزوج عبد الله أما نهاره فصائم وأما ليله فقائم لم يفتش لنا كنفا منذ أن دخلت عليه وفي رواية في سنن النسائي لن يغش لنا كنفا والكنف هو الستر والجانب الذي يكون للمرأة وهذا من أذبها وحيائها رضي الله عنها كنا على أنه مقترب مني منذ أن زفت إليه للآن نعم الرجل آفيه من قصص صارح طاهر مبارك يصوم النهاء ويقوم الليل ما غشي لنا فراش وما مد يده إلى شيء لم يفتش لنا كنفا ولم يغش لنا كنفا فجلس عمرو بن العاص عندما علم هذا حتى جاء ولده عبد الله فسبه سبا منكرا وقال زوجتك كريمة من كرائن قريش فعضلتها ثم رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ما تقدم إن لجتبك عليك حقا ولعينيك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولولدك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا وحقيقة هذا هو العدل والإنصاف في هذه الحياة ان نضع الأمور في مواضعها إخوة الكرام لا يمكن لمخلوق أن يقوم بحق الرحمن لا ان صام النهار وان قام الليل ولا لو خر على وجهه منذ أن ولدته أمه إلى أن يلقى الله لا يمكن أن يقوم المخلوق بحق الخالق والحمد لله الذي لم يكلفنا إلا ما في وسعنا وإذا كان الأمر كذلك فاياك والتنطع والشطط وإياك والابتداع في دين الله أريد أن أصوم وأريد أن أقول ثم تهمل بقية الحقوق هذا هو الظلم وهذا هو الجور وإذا ضيعت حقا على حساب حق والله لا يقبل حقه إذا لم تؤدي لأهل الحقوق حقوقهم فتزوجت امرأة علامة على أن تهجرها على أن تعدس في وجهها على أن لا تبيت في الفراش معها والله لست بأفضل ولا خيرا من خير خلق الله عليه الصلاة والسلام وكان في الليل ينام مع في مع أزواجه في الفراش فإذا أراد أن يتهجد قال أما أنك لا تدخل في فراش ولا تفتش كنفة ولا تبحث إن هذا ظلم وجور وهذا خروج عن العدل والإنصاف وكثير من الناس في هذه الأيام كما وقعت هذه القصص في قديم وماضي الزمان تقعوا بهذه الأيام يتزوج يقول لزوجتي أنا طالب علم ابتعد عني اتق الله أيها الإنسان إنك عندما تعاشرها تحببها في الإسلام تحببها في العلم بإمكانك في خلال معاشرتك أن تتباحث معها الأمور الشرعية وهل هي ذابة أو هي جماد أليست هي مكلفه بما تكلف به عندما تخلو بها وتريد العشرة لا داعي لا ولا لغناء ولا لقله حياة نبحث أحكاما شرعية في في خلال المعاشرة وخلال المداعبة الذي يمنع فحصلت طلب العلم وحصلت مؤانسة الزوجة واعطيتها حقها وأرضيت ربك جل وعلا أما هذه تحجب في تلك الحجرة ولا تدخل علي ولا تشغليني عن علمي وعن مدارستي لا يصلح هذا نعم لا أقول لك أيضا أن تنهنك في العشرة وأن تلغي علمك ومذاكرتك ودروسك وحفظك لا هذا ولا ذاك لا بد من إعطاء كل ذي حق حق زوجة لها حق ضيف له حق نفسك لها حق ربك له حق أعطي كل ذي حق حق أنت عندما تعاشر الزوجة بالمعروف فقد أطعت الله وخيركم خيركم لأهلك كما قال خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه والحديث في السنن بسند صحيح وأنا خيركم لأهلي عليه صلوات الله وسلامه خيركم خيركم للنساء فإذا عندما أنت تحسن عشرتك مع زوجك, مع زوجك تتقي في هذا ربك وتحصل اجرا عظيما الشاهد إخوة الكرام لكل ذي حق حق عدل في جميع المعاملات وإنصاف لجميع المخنوقات. ومثل هذه الحوادث تكررت أيضا في الصدر الأول ووضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج نحوها ففي مسند الإيمان أحمد يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة ما أبذ, ما أبذ هيئة خويلة بنت حكيم أي هيئتها فيها بذاذة فيها تقشف كحال حال زوجتي أبي الدرداء ما عبد هيئتها فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا تعمل؟ إن زوجها إن زوجها عثمان بن مظعون نهاره صائم وليله قائم تركت نفسها وأضاعتها فكأنه لا زوج لها فماذا تعمل؟ تركت النفس وأضاعتها. وما تتزين وما تتجمل وتخرج في هذه البذاذة لأن عثمان هذه حالته يصوم النهار ويقوم الليل فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خلف عثمان وقال يا عثمان أرغبة عن سنتي قال بل سنتك أطلب يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما الذي جرى قال إني أصلي وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني يا عثمان صم وأفطر وصل ونم صم وأفطر وصل ونم لم بجوار هذه الزوجة واعطها حقها إذا هذا الأمر ينبغي أن يكون في التشريع عدل بين المخلوقات وإنصاف لجميع الطبقات فالله جل وعلا حقه علينا أن نعبده وألا لا نشرك به شيئا نقوم بهذا الحق هذه النفس لها علينا حق وكنت تكلمت إخوة الكرام عن كيفية معاملة الإنسان لنفسه في محاضرتين فلذلك لا أريد أن أوسع الكلام في هذا هذه النفس لا حق عليك ينبغي أن تعطي لنفسك حقها وكيف تتعامل معها إن لنفسك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقا هذه النفس شرع لها الشارع أحكام فيما يتعلق بغذائها بشرابها بهيئتها بلباسها بأخذ التفث منها هذه الأمور كلها ينبغي أن تقوم بها لتكون على أكمل حالة وأحسن هيئة في هذه الحياة ولتحصل رضوان رب الأرض والسماوات. فالشارب ينبغي أن تقص اللحية تعفى الأظافر تقلم شعر الإبطين ينتف العانه تزال لتتميز, لتتميز عن, عن البهائم والحيوانات الأخرى فأنت مؤمن لك شكل يميزك عن الكفار والفساق ويميزك عن, عن الحيوانات وعن الحيوان الاعجم البهيم لا بد من أن يكون لهذا المؤمن شكل يتعامل مع نفسه بالكيفية التي حددها نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أوحى إليه ربنا جل وعلا ولذلك لما قيل لسلمان والحديث في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد والسنن الاربع قيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه يعلمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء والقائل له بعض أهل الكتاب من اليهود يعلمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة يعني حتى أحكام الغائط تتعلمونها من النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يوجد في القوانين الوضعية الوضيعة لا في القوانين الأميركية والبريطانية ولا غيرها كونك تترك شاربك ليصل إلى جبينك أو ينزل على لحيتك أو تقصه ما لهم على في هذا عندهم أنظمة فقط يضبطون بها الحياة العامة على حسب زعمهم أما بعد ذلك سوأتك تخرج للناس فاديا شيئا تخرج عاريا كما ولدت ما لأحد علاقة معك إنما لا تمد يدك على الناس ولا تضر. أما تكشف عن سوأتك وتمشي لا حرج في ذلك تستر سوأتك لا حرج في ذلك تقص لحيتك لا حرج في ذلك تنتف حاجبك لا حرج في ذلك افعل ما شئت هذا البال تشرب الخمر لا حرج في ذلك جاءوا للمخدرات بعد ذلك منعوها وقلت عما قريب كما قلت سيبيحونها وسترون هذا وهذا يتفرع عن مبدأ الحريات الشخصية الغوية التي ينادون بها إنما في الإسلام هناك معاملة خاصة لهذه النفس أعطي كل ذي حق حقه يعلمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال أجل حتى الخراء. أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتينا الغائط أن لا نستقبل القبلة وألا لا نستدبرها بغائط أو وأمرنا أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأمرنا أن لا نستنجي بعظم أو رجيع بعظم أو رجيع فالعظم هذا زاد الجن وطعامهم والرجيع هو ركس النجس لا يجب أن تتطهر أنت أنت وأن تستجمر بالرجيع أي بروث الدواب لا تستنجي برجيع ولا بعظم ولا بأقل من ثلاثة أحجار ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها في غائط أو بول وهذا إذا أردت أن تستجمر والأحسن أن تغسل ذلك المحل بالماء وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي عن امنا عائشة رضي الله عنها والحديث في درجة الحسن قالت للنساء مرن ازواجكن أن يستطيبوا أن يستطيب بالماء يستطيب يستنج ووالله هذا أطيب الطيب عندما ينظف الإنسان نفسه بالماء سواء محل قضاء الحاجة أو بدنه لألا تخرج منه الروائح الكريهة وأما أن يصب العطور الفرنسية والشرقية والغربية على نفسه وترى رائحة النتن تفوح من لا يستبرئ من بوله ولا يستنج بالماء من غائطه وهكذا بعد ذلك النتن تحت إيب طي مرن أزواجكن أن يستطيب بالماء فإني أستحيهم أستحي أن أوجه هذا الأمر للرجال فأنا مرأة وهم رجال ولا يصلح أن نتكلم على حكم العورات بين النساء والرجال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أي كان يستنجي بالماء ويحب أن يستنجي بالماء وحقيقة إذا استجمر الإنسان بالحجارة فالحجارة تزيل العين لكنها لا تزيل الرائحة وإذا باشر الإنسان زوجته تفوح رائح كريهة تنكسر منها النفس مما يؤدي لنفور الزوجة عن زوجها وتطلعها إلى غيره ولذلك مرمى ازواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان, يحب كان يفعله أي كان يستنجي بالماء ولذلك يقول أئمتنا كما ذكر هذا الإمام أبو بكر بن العربي في عاربة الاحوذي وغيره الاستنجاء بالماء مروءة آدمية ووظيفة شرعية مروءة آدمية ووظيفة شرعية إذا كيف يتعامل الإنسان مع نفسه بينا هذا؟ كيف يتعامل مع ربه بينا لنهانا كيف يتعامل مع غيره بين لنا هذا معاملتك لغيرك إما أن يكون هذا الغير مسلما وإما أن يكون كافرا وإما أن يكون هذا الغير من غير عباد المكلفين من حيوان أو جماد حتى الجماد شرع لنا معه معاملة خاصة وهذا تشريع الحكيم الخبير عدل لجميع المخلوقات وإنصاف لجميع المستويات أما المسلم فحقه عليك أن تحب له ما تحب لنفسك وقد ثبت في مسند الإمام أحمد والكتب الست باستثناء, باستثناء سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأما الكافر فيجب عليك الا تظلمه وأقصد بالكافر هنا الكافر الذمي الذي له علينا حق الشماية والمحافظة ليس بالكافر الحربي الذي ليس بيننا وبينه عقد ولا عهد فالكافر الذمي الذي هو تحت رعاية الدولة الإسلامية لا يجوز لك أن تظلمه وينبغي أن تعطيه حقوقه كافر كافر وإذا كان بينه وبين, خصوم بينه وبين مسلم الخصوم وهو صاحب الحق تقضي له على مسلم والله جل وعلا يقرر هذا في كتابه في سورة المائدة في موضعين في أوائل السورة ففي الآية الثانية يقول الله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا لا يجرمنكم لا يحملنكم برض قوم إذا اعتدوا عليكم وجر منهم ما جرى أن تعتدوا أنتم إنما يجب عليكم أن تعاملوا الناس بالعدل ويقول أيضا في الآية الثامنة في سورة المائدة أيضا ولا يجرمنكم شنان شنآن قوم على الا لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى خذوا هذه المسألة التي قررها أئمتنا الكرام لنعلم مدى سماحة وعدل وإنصاف الإسلام إذا ادعى رجلان لقيطا ولدا صغيرا احدهما مسلم فادعى أن هذا اللقيط وهذا الصغير عبد الله والآخر ذمي. فادعى أن هذا اللقيط وهذا الصغير ابن الله الجم يدعي أنه ابن، والمسلم يدعي أنه عبده وأقام كل منهما بينفا على ذلك ولا يوجد مرجح من المرجحات الخارجية وإذا حكمنا بأنه عبد للمسلم عبد للمسلم سينتفع من سيده ويؤمن وإذا حكمنا بأنه ابن للذمي سيكون يهوديا أو نصرانيا. فعندما لا يوجد مرجح يجب على القاضي أن يرجح الحكم الذي هو في صالح الولد عندما لم يوجد مرجح خارجي لإحدى البينتين ما الأصلح للولد؟ أن يكون حرا كافرا أن يكون حرا كافرا لا أن يكون عبدا مسلما وقد يقول قائل كيف هذا قل قف عند حدك هو في حال صغاره مرفوع عنه القلم، ولا يؤاخذه الله في هذه الحالة فإذا بلغ إن في هذا الدين ما يدعو كل أحد لاعتناقه واتباعه والإيمان به فهو إذا بلغ بإمكانه أن يؤمن إذا بلغ بإمكانه أن يؤمن بنفسه ولا سلطة لأحد من خلق الله عليه لكن إذا بلغ وهو رقيق هل في إمكانه يتحرر؟ ليس بإمكانه أن يتحرر فنحن نفضل الحرية على الرق مع أنه في حال الحرية سيكون له حكم الكفر وفي حال الرق سيكون تابعا لمسلم لكن الأحظ له في هذه الحياة ما هو الحرية وأما الإسلام هذا يملكه بإمكانه أن يؤمن متى إذا بلغ وقارن بين الأمور وشريعة الله لا تخفى على أحد هي كالشمس في رابعة النهار لكن إذا حكمنا بإسلامه وبلغ سيبقى رقيقة سبحان الله هذا الذي يقرره فقهاؤنا نعم إلى هذا الحد وصلت سماحة الإسلام وعدل الإسلام وإنصاف الإسلام يفضل كفر الولد في حال حريته على رقه في حال إسلامه نعم لأنه بإمكانه أن يسلم وليس بإمكانه أن يتحرر وأما إذا أسلم هناك إذا كان رقيقا مسلما ليس بإمكانه أن يتحرر ثم بعد ذلك قد يكفر الإيمان والكفر هذا تابع لاختيار الإنسان ولكن الحرية والرقاء ليست الآن في اختياره إذا حكمنا برقه لا يستطيع أن يتحرر إلا إذا حرره سيده وأما هنا إذا حكم بكفره فما أيسار صدور الإيمان منه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عليه صلوات الله وسلم تعلم فحصل الحرية وحصل الإسلام هذا هو ساعة أفق أئمتنا الفقهاء لأنه عندما تعارضت البينتان ولا مرجح ينبغي ننظر ما هو الأنفع للمدة عليه لهذا المولود، لهذا اللقيط، لهذا الضائع ما الأنفع الحرية أنفع له في الحياة، فنحكم له بها، مع أنه سياخذ وصف الكفر، لكن بإمكانه أن يزيل هذا الوصف عنه إذا عقل وبلغ. هذا هو العدل، وهذا هو الانصاف وهذا هو حكم الإسلام. انتبه لهذا الحكم، وقارنه بعد ذلك بحكم إسلامي آخر وهو. أن الإسلام لا يرى الكافر مهما على شأنه في الحياة كفءا لأقل مسلمة من المسلمات في النكاح أو ليس كذلك مهما على شأنه لو جاء أكبر كافر على وجه الأرض ليتزوج أقل المؤمنات المؤمن شانا في الجمال وفي النسب وفي المكانة لا يجوز هذا النكاح ولا يكافئها بل والله لا يكافئ حذاءها وحذاء المسلمة أطهر من رأس الكافر ما هذا الاعتبار في الإسلام مع هذا نحكم بحرية اللقيق ونقدم هذا على كونه عبدا رقيقا عند مسلم لماذا؟ لأن هذا أحظ لهذا اللقيق وهذا أنفع له والله أمرنا بالعدل والعدل أن نقول له أنت أحظ لك الحرية وأما الإسلام فهذا في وسعك وبين يديك ولا يمنعك منه مانع لا أبوك ولا أحد من خلق الله قل لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد احرزت الإيمان فانظر لهذا العدل وهذا الانصاف وهذه الرحمة وهذه السماحة وهذه السعه في دين الله جل وعلا المسلم نحب له ما نحب لأنفسنا الكافر له معاملة خاصة لا يجوز أن نظلمه ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا لا تعدل اعدلوا هو أقرب للتقوى وهكذا شرع لنا الإفلام نظاما للمعاملة مع الجمادات والحيوانات كيف نتعامل مع الحيوان كيف نتعامل مع الجماد هذا الجماد لا يجوز أن تظلمه ولا يجوز أن تسبه ولا يجوز أن تلعنه وهكذا الحيوان هذا ما يجوز أن تلعنه ولا أن تسبه ولا أن تظلمه ولا أن تكلفه ما لا يطيق وإذا فعلت هذا فأنت ظالم ويتدخل الشرع في الدنيا بمعاقبتك وفي الاخره الله سيحاسبك على هذا ثبت في صحيح مسلم وسنن أبي داود من حديث عمران بن حصين والحديث رواه الإمام مسلم أيضا عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن الصحابة, الصحابة الكرام كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وكانت مرأة على ناقة فنفرت منها الناقة وندت عنها وأتعبتها فلعنتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة وفي رواية لا تصحبنا ناقة ملعونة قال عمران بن حصين فلقد رأيتها ما يعرض لها أحد مخلا تمشي لا يتعرض لها أحد ولا يقبل أحد أن يأخذها لأنها ملعونة لا تصحبنا ناقة ملعونة خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة لا يجوز أن تلعن هذا الحيوان فلا يستحق اللعن والطرد من رحمة الرحمن وثبت في سنن الترمذي وأبي داود وابن حبال بسند صحيح عن ابن, عب... عن ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نازعته الريح رداءه أي بدأت تغالبه على رداءه وتطرح رداءه من كتفيه فلعنها لعن الريح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها فانها مأمورة مسخرة لا تلعنها فانها مأمورة مسخرة وانه من لعن شيئا ليس له باهل رجعت عليه اذا لعنت الناقة ترجع اللعنة عليه اذا لعنت الريح ترجع اللعنة عليه اذا لعنت السيارة ترجع اللعنة عليه من لعن شيئا ليس له باهل رجعت اللعنة عليه إذن كانت جمادات تعرف ربها وإن من شيء إلا يسبح بحمده وتخشى من سخطه وغضبه وإن منها لما يهبط من خشية الله ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه فكيف تلعنها من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه فلا فلعجز أن تلعن حيوانا ولا جمادا ولا أن تظلم حيوانا بأن تحمله ما لا يطيق ولذلك ثبت في سنن أبي داود وغيره بسند حسن عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة وإنما خص الديك جزاه الله عنا خيرا لانه يقوم في الثلث الاخير من الليل والديك تصيح في ذلك الوقت عند نزول الملائكة فاي من كثرة رؤيتها للملائكة وسطوع الانوار ونزول ربنا الجليل إلى السماء الدنيا في ذلك الوقت ويقول من يدعوني فاستجب له من يسألني فوعطي من يستغفرني فأغفر له الديكة لا تنام مستحيل أن تنام في الثلث الأخير من الليل متى ما دخل الثلث الأخير من الليل الديكة تصيح وأهلونا وآباؤنا وأجدادنا عندما كانت الديكة في بيوتهم كانوا لا يحتاجون إلى هذه المنبهات المنكرات التي فيها مزامير الشيطان وهذه الأجراس يحتاج إلى منبه يقوم الديك ويصيح فبعض الناس قد يتفاقل من صياحه لأنه يزعجه عن نومه وينغص عليه نومه وقد لا يريد التهجد هو فيه خير يقول أتيقض للفجر لكن لا أريد أن أقومه يعني من أول ثلث الليل الأخير استيقظ قبل الفجر بربع ساعة قد يؤذيه صياح الديك فيسبها لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة الديك لا يجوز سبه في هذه الأيام ليس الديك يسب المؤذنون المؤذنون الذين يؤذنون للصلاة يسبون فضلا عن الديك وعرف بعض الحكام المدنيين عليهم غضب رب العالمين اتصل ببعض المؤذنين وقال له لا تؤذن للفجر قال وعلى انا موظف من قبل الأوقاف إذا ما أذنت حاسب من قبل الأوقاف قال إذا اتصلت بك الأوقاف قل لهم القاضي قاضي أو قاضي من الله هذا قاضي القاضي منعني من اذان الفجر ويعلم الله المؤذن هو الذي يقول لهذه القصة عن قاض خبيث أعرفه بنفسي قال لي قل لهم قل لهم هذا فجاء المؤذن إليك ارتعف فرائسه كل شيخ أخشى أن يعاقبني هذا الخبيث القاضي وأنا مستعر في الأمر قلت يا عبد الله لا سلطة له عليك وهو جبان وأحقر من أن يتصرف معك تصرفا يؤذيك لكن فقط يهددك وهو أجبع من أن يتصرف وأنت إذا تكلم معك أغلب عليه وأوقفه عند حده قاضي يقول له عندما تؤذن للفجر عندما تنغص علي نومي لا اقول لما لا يشهد الصلاة فهو كافر بمن فرض الصلاة اذا كان حاكما مدنيا لا يحكم بشريعة رب البرية لا نريد ان نطالبه الان بصلاة نحن الان في موضوع اكبر وهو اترك كفرك ثم صل اما ليس تصلي مع كفرك فليس هي يعني مع الشيطان يعني نحن من جنوده مع الرحمن بعد ذلك نخادعه والذين آمنوا وما نخدع إلا أنفسنا وما نشعر لا نقول له صل على هذه الحاله لكن نقول ترك الكفر الذي أنت عليه ثم بعد ذلك التزم بشرع الله يريد أن يمنع المؤذن من الأذان لأنه ينغص عليه نومه. إلى مثل هؤلاء آلت أمور المسلمين في هذه الأيام ونسأل الله أن يلطف بأمة نبيه صلى الله عليه وسلم إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين إذن لا بد أن يكون النظام فيه عدل فيه إنصاف وهذا لا يوجد إلا في شريعة الله عادل بين جميع المخلوقات إنصاف لجميع الطبقات والمستويات وباختصار اقول إن هذا القرآن حوى معاقد التشريع وأسس التشريع وأصول التشريع التي لا يمكن أن يكون التشريع صالحا بدونها وأسس التشريع التي يتحقق بها العدل والإنصاف بين المخلوقات والسلامة في هذه الحياة ثلاثة إذا خل نظام منها فهو نظام عاطل فاشل يشقي الناس في الدنيا ويهلكهم في الآخر أولها المحافظة على الضروريات وهي المسمات بدرء المفاسد وكل نظام لا يحافظ على هذا فالحياة حياة غابة والضروريات الست كما يقول علماؤنا لابد من المحافظة عليها وقد حافظ عليها كتاب ربنا بأقوم طريق وأعدل المحافظة على الدين فلا يصلح أن نجعل أن نترك الناس بلا دين يعيشون فوضى يعبدون حجرا أو بقرا أو شجرا أو ذكرا الدين المحافظة على النفس فمن قتل يقتل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتكون المحافظة على العقل فلا مسكر ولا مخدر ولا هوى ولا تقليد أعمى المحافظة على العرض المحافظة على النسب المحافظة على المال هذه ضروريات الست لا تصلح الحياة بدونها وقد حافظ عليها كتاب ربنا بأقوم طريق وأعدله فالأموال لا تأخذ إلا من طريق حلال ومن سرق تقطع يمينه ومن فرق تقطع يمينه لا يسجن فالسجن لا يردعه وهكذا المحافظة على الأعراض إذا زنى وهو محصن يرجم حتى يموت وإن كان بكرا يجلد مئة ويغرب سنة المحافظة على الأنساب المحافظة على العقول المحافظة على الأنفس المحافظة على الدين هذه ضروريات تسمى بدرء المفاسد عن الحياة التفريط فيها يجعل الناس في حكم الغابات الأمر الثاني جلب المصالح جلب المصالح فالأولى كما قلنا ضروريات تسمى بدرء المفاسد والثاني حاجيات يحتاجها المخلوقات وهي تحصيل المصالح لهم أن نفتح أمامهم كل طريق يحصل لهم خيرا وسعادة ومغنما ورزقا في هذه الحياة وهذا الذي فعله ربنا جل وعلا في شرعه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض والأصل في الأشياء الاباحه حتى يقوم دليل الحظر فالبيع حلال بجميع صوره إلا أن يقوم دليل على تحريم نوع من أنواع المعاملات من الربا من بيع العينة من شركات فاسدة من من من ما هذا حلال جميع أنواع بعد ذلك المعاملات من زراعة وتجارة وصيد وزراعة وغير ذلك كلها حلال تجارة مضاربه عمل فامشوا في مناكبها وكل من رزقي وإليه النشور حاجيات مصالح ضروريات درء المفاسد تحسينيات وهو الأمر الثالث الجري على مكارم الأخلاق أن نحض على الأخلاق النبيلة الفاضلة فكما أننا نأمر بالعدل نحث بعد ذلك على الفضل فلا أقل من العدل والأحسن, والأحسن الارتفاع إلى درجة الفضل ثم هذه التحسينيات الجري على مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك أن تسلم على من لقيته أن تبش في وجهه هذه كلها تربط بين الأمة كما يربط يربط العصب بين أجزاء البدن فإذا ضروريات، حاجيات، تحسينيات، درء مفاسد، تحصيل مصالح، الجري على مكارم الأخلاق، حصل بهذا عدل بين جميع المخلوقات وإنصاف لجميع الطبقات، فشريعة الله إذا شملت جميع أمور الحياة، هل خرج، هل يخرج عن هذا شيء؟ وبذلك نتحقق من قول الله إن هذا القرآن يهدي للته أكوى مع وضوح هذا الأمر وسطوعه انظروا إلى ما يقوله دعاه الفصل في هذه الأيام من كلام والله الذي لا إله إلا هو لو قدر أن الشيطان ظهر بيننا وقلنا له هل ترضى أن ننسب هذا القول إليك لقال استحي من نسبته إليك قولوه دون نسبة إليه لكن شياطين الإنس ما بقي عندهم حياة لا من الله ولا من عباد الله هذا مستشار وعندنا مستشار وعندنا حمار وعندنا روثة حمار من حمل التوراة ولم يحملها فهو حمار ومن تلاعب بأحكام القرآن ورفضها وزعم أنها لا تصلح لهذه الحياة فهو حمار أو أنزل حتما أنزل لأن التوراة أنزل من القرآن ونبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء وخصه الله بأفضل الكتب وإذا كان من ترك التوراة فهو حمار فمن ترك القرآن هو روثة حمار بلا شك الحوار دائما مع المستشار سعيد العشماوي أحد رموز التيار الإسلامي المستنير استمع تيار إسلامي مستنير أما نحن اسلام متحجر متعجرف اسلام متشدد متذمت اسلام رجعي نريد تيارا اسلاميا مستنيرا يعني بأشكال ريجان بيجنف ممتع ومثير ولكنه هذه المرة أكثر إثارة إنه يكشف عن أسرار, عن أسرار هامة جدا وخطيرة للغاية يقول له من يجري الحوار كان لكم التيار الإسلامي المستنير موقف من هذه الشعارات أي التي تدعو في هذه الأوقات لتحكيم شريعة رب الأرض والسماوات ونبذ القوانين الوضعية الوضيعة والرجوع إلى شريعة الله المطهرة الرفيعة يقول لكم موقف مستنير نحو هذه الشعارات قال نعم وقصنا ضدها بشدة فالشريعة الإسلامية أغلبها أحوال شخصية ما هي الشريعة الإسلامية؟ هي أحكام إرث. وزواج طلاق ما يوجد في الشريعة الإسلامية أغلبها أحوال شخصية فكيف يطلب منها هؤلاء البله أن نحكمها في الحياة ماذا يوجد في الشريعة هذه شريعة قاصرة ينبغي أن نعزلها عن الحياة وان نفصل الدين عن السياسة يقول فالشريعة الإسلامية أغلبها أحوال شخصية وهي مطبقة في مصر وكل الأحكام القانونية توجد في ثمانين آية من ستة آلاف آية بالقرآن الكريم يقول هذا القرآن ستة آلاف آية من آية الأحكام التي تتعلق بالقوانين والحكم هي ثمانون آية فقط إذا خمسة ثمانون آية وليس كذلك إذن ستة آلاف ومئة وعشرون آية هذه, هذه للتسلية هذه للتسلية والكلام الفارغ وضيع الوقت ثمانون آية في القرآن هذه في القوانين والباقي كلام فارغ فكيف إذن سنطبق هذا القرآن في شؤون الحياة هذا قصص كقصص ألف ليلة وليلة وكنوادر جحا ثمانين آية فقط في القوانين والباقي كله لا دخل له في شؤون الحكم أيها العبد المخذول الأبدال المضل انا أرشدك أن تقرأ كتاب أحاديث الأحكام الحديث الاحكام صنفت فقط في كتب مستقلة وانا ارشدك الى ان تنظر فقط الى الفهارس لا ان تقرأ فانت من طمس الله على بصيرتك ان تنظر الى فهارس تراجم كتب صحيح البخاري التي بلغت سبعا وتسعين كتابا